الله حفظ إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم وزيّنه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فظلم من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن وَٱلَّذِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ قُنْتَتِلُوا فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُوا۟ فَقَٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِ حَتَّىٰ تَفِىٓ إِلَىٰٓ أَمْرِ الله فَإِنْ فَأَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ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 أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتمو والتق الله إن الله تواب الرحيم يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم وجعلناكم شعوباً أكرمكم عند الله أتقكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان ولم يدخل الإيمان في قلوبكم وَإِن تُطِعْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَا يَرْتَدُّ مِنْ أَعْمَٰلِكُمْ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ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 الصادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.